ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون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 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين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 و َ إ ِ ن كان ََ مثقال ََِْ ح َ ب ٍ من ِْ خردل ٍََْ أ َ ت َ ي ْ ن َ ا بها َِ وكفى َََ بنا َ حاسبين ََِِ ولقد َََْ اتينا ََْ موسى َُ وهارون َََُ الفرقان ََُْْ وضياء ََِ وذكرا ًَِْ للمتقين ََُِِّْ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 قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا ياناركوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين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 ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا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 وكنا لهم حافظين و أ ن ي و ب إ ذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين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 إنهم م の الصالحين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 فاستجبنا له ووهبنا َََْ له َُ يحيى ََ و َ أ َ ص ْ ل َ ح ْ ن َ ا له َُ زوجه َْ انهم َُّْ كانوا َُ يسارعون ََُُِ في ِ الخيرات َِْ ويدعوننا ََََُْ رغبا ًَ ورهبا ًَََ وكانوا ََُ لنا ََ خاشعين ََِ والتي ََِّ أ َ ح ْ ص َ ن َ ت ْ ث َ ر ْ ج َ ه َ ا فنفخنا ََََْ فيها َِ من ِْ روحنا َُِ فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون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 و َ إ ِ ن ْ أ َ د ْ ر ِ ي لعله َََُّ ف ِ ت ن ٌ لكم َُْ ومتاع ٌَََ الى َ حين ِ قال ََ رب َِّ ح ق بالحق َِّْ وربنا َََُّ الرحمن ََّْ ا ُ المستعان ََُُْْ على ََ ما َ تصفون ََُِ